بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتخذوا أيمانهم دنة فقضوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم دنة فقضوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقُبِع على قلوبهم فهم لا يفكون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقُبِع على قلوبهم فهم لا وإذا رأيتهم صعِب كأجسامهم. وَإِذَا غَنَّتْهُمْ صُدُمٌ كَأَنَّهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُثُبٌ مُسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُثُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صيحة عَلَيْهِمْ يحزمون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله. قاتلهم الله. قاتلهم الله أنا يؤفكون أنا يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَوْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْرُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَوْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْرُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء لم يستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. <تصفيق> اللهم انا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن لَا لا يفقهون ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لَئِن وَجَّهْنَا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ يَقُولُونَ وللله لجزت ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون. وللله لجزت ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون. والذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وَلَا أولادكم عن ذكر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أَحَدَكُمُ أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني وأنفقوا مما رزقناكم ورئى يا يا احدفه المنك ف يقول ربي لولا اخفيتني فيقول ربي لولا اخفيتني الى اجل قريب فاصدقواكم من الصالحين يَخُدُ الْمَوْتُ لَوْلَا أَكْثَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقَ وَأَكُونُ مِنَ الصَّارِعِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ وه والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون